يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على الله أشرفنا فاتب علينا توبا تنسل كل حوبا وسلنا العرات وآمن الروعات وغفر لوالدينا ربي ومولدنا والأهل والإخوان والساهر الخلال والسر بان جراتنا صعبه والمسلم لا اجبى علينا رب اسمع فاضل وجودنا لا اكتساب لنا بالمصطفى رسول الله بكل صلي وسلم ربي عليه وعلى الحبيب و اله وصحبه علاش والحمد لله البدء والتناهي, والتناهي تقبل الله منكم منه منكم تقبل يا كريم